تفسير سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بالله بيا مقع إلهي نحريشتا قوديا مدقا رحانت بنحريشتا والطور الله سبحانه وتعالى وحو كل ارتطور السيناء وكتاب مستور هي كتابك كقرآن كأهل السدري في رب كتاب كاسو كو قران ورقدل فديي والبيت المعمور الله هو كو دارت بيت كلامر بيت المعموركا والسقف المرفوع الله هو كو دارت سان قافكا لكوريا لاي والبحر المسجور الله هو كو دارت بدل هوريي <تصفيق> ان عذاب ربك لا واقع عذابك الله سبحانه وتعالى ذي ما له من ندافع كاس لوحل ان مجره يوم تمور السماء مور كاس وحودع مال انتي سمد مري سنيس وتسير الجبال سيرا برهنا عيسى فويل يومئذ للمكذبين مال انتس وحا هلاق سجناك الذين هم في خوض يلعبون كواسو اكو تم بشد حمان تكود يوم يدعون إلى نار جهنم دعى مالن النار تلقو هذه النار التي كنتم بها تكذبون وا تنارثي اج هذا ام انتم لا تبصرون وار مسحر بامس وحبايدن اركين يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون قال النار تعمى سبرى أماها سبرين وإسقوكين مدوحى ليذنكوا أبا المرين وحاد عمل فليسين إن المتبعين فَأَقِينَا فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ كَأَنَّكَ دَارُسَ دَي وَخَيْ كُسُغَيْنِ جَنَّانٍ يَا نِعْمَةٍ فَآكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الجَحِيمِ إِيَّاكَ قُرَاحَيْسًا وَحَالَسِيَ اللَّهُ نُوحُكَ إِلَى عَذَابِ كَجَحِيمِ Hmm. بمكُم تعملون وَوحان الله ودهعناعَ إذك بق سن عملكني درتيس متكين على صر مصفوفَت وَزَوجناهُ ببحور الن وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ الْحَقَّ قَنَّاهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل امرئ بما كسب رهين كو احقر ما ي عرور تادن ايمانك ك الرعد وحان هلشن عرور عَمَلْ كَوْدَنًا وَحَبَكَ نَاقُسًا بَيْنَ قَفْ وَالْبَنُ وَحُكْ كَسْبَدَ أَيُّهَا الرَّحْمَنَان وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحَنُوبَ النَّفَاكِهَا يَهِلُّ بَاهُ وَحَيَابَهَا يَجْعَلُهُ هَيْنًا يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّلَّغْوِ فِيهَا وَلَا تَأْثِيم وَوحينَ ججنََّ دعحداد إسكُسٍ وَْمَعَْ كَدبوح هذاذ الْ الخُنئِي الدمْ بِمدلَهاين وَيطُوفُ عَلَهِم غِلمانَهُ كَأنَّهُم لُؤلؤُ مَكنُون وَحانَ وَذاَا جهل جَّد ولَ العدْ مضد جوهر لَلى ل وَأَقََ ل اهل جنة قركادة يا قركا كل قابل يا هو حي سويدين والو اننا قبل في أهلنا مشفقين وحين سده وحان هين دونك مركان جوغنك وأهل كودي دحديسك وعبشد فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون مركز الله نقوم أن يستدام باللافوحون نقا إلى لي عذاب كولا الكدران إنا كنا نَ مِن قَبْل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم وَحَانَ هَيْنُ رَيْكُوا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَرّ يَا اللَّهُ نَوَّابَ حَرِيصًا اللَّهُ أَكْبَر سوره تطور ومكيه سغال يا فرتن يا دوداي ككومنت وهنا سوره ترتيب تقرانك الكريم كا الله سبحانه وتعالى وكو دارتي قار كميد المخلوقات كي سوا وديس سيدابور تطور السيناء كتابك قرآنك بيت المعمورك إركا دولك بادا يوحي لميدا وحونا اغدارت مخلوقاتك سواوين انو عدايو انعذابك اللي اودياري حقدي دياش حقدي دياشة او سغنيهاي او دعي وحريبنا او سنشيرين ايها الاحباء يا ذهن وحنك لوك قادنا إنا اسبدالك بعضنا مالين تقياما ايها لا قوسنا دي حق <تصفيق> دي Haq deeyaya shahmaan takaa ada ya shay wa hanallo dhidona mal intas galaan artiad baynintin yado lugu jese si aydaha waxan sida allah oo gunnima yakwa dunyada inta joogey ka baqay koas waxa ilay jannayniya nima yar raaha andama naynin ولبا أهل الجنة إنتاس وحاء الدير عرورتو دي إيمان ككل رعضي أيال لها ليشين حلقا سيينكو ودرا حيسن أهل الجنة وحاء أديقي ويل القروح بدا نود مودي اهلا جنات وجنات لحظ هذا اي اي وحيسك ويدين حالك الدنيا يا سيد اها جيري يا الله سبحانه وتعالى عقبك شيرين الله ما قنقل شيرين عذابك سكل الكبضان هذا ولا ليال ما يرى الدنيا عن شوقنا ونا الله عقب نسى الله قلنا حريستو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فذكر فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونْ نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَتْ كَوَانِ مَا تَهْدِ مَتَى نَعْمَدُ الرَّبَّ قَادَرْتَ وَحَشِيقَ إِي وَالَنَ مِدْنَا أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ مَسَجَّلَدُ وَحَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبًا يَا أَيُّهَا الْغَرِيدُ لَشَغْنُو قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ النبي <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم قال دوحات كل هذا السوق جاردا ان وانذ للسوقيه ام تأمرهم احلامه بهذا ام هم قوم طاغون <تصفيق> <تصفيق> مسجلد عقل غد حنيا سد اسفري مسوا قوم حددبي <تصفيق> ام يقولون تقولوا بل لا يؤمنون مش قالوا وحده قران كيسى يسير وحب ما ايسن رومين بحديث إن كان صادقه جاد الرشاجان هل مادن هذا القآنكوك أمخق من و شيء أمهم الخالق مس جاذا وحلهابور أبور الع مسيج عبور ناض أمخق السماوات والرض لا يوقون مسجّل الذي سماوات كيا دلكا ابو رئيس اسمها وحبيسا يقين لهم خزائن ربك ام هم المسيطرون من سجالد لا اكتود خيراتك ربك حساب دتك لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعون بسلطان مسجالت وحيله يسلان اي وحك دغستان هل يما دكوده وحدغايست حجااد ام له البنات ولكم البنون قالوا يا الله ما غبدا كان ويلل ام تسالهم اجرا فهم مغرم مثقلون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال ورث وجور ومركاس كعصلاتي ام عندهم وَيُبْصِرُونَ مِسْعَى الْمُقَيِّضِ كَكَالَ دَأْبِتِهَا أَوْ أَيِّ قُرآنٍ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ مَسَّجَلَتْ لَنَا رَبَّانُ كَوَقَالُوا بِيَاقَذَكَرًا أَمْ لهم إله غير الله ببحان الله عَ ما ميسغالدو الله الله الله كف وق حيل وداشينين وان يرو كسفا من السماء ساقطا يقولو سحاب مركوم جالدو حد يركان جبل سمدا كميدو سو دايس واخاي ديهي وضرورو السلسارا ما حدا يقدر لا يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون اسكيا تقنيب محمد صلى الله عليه وسلم تيكل كل مال مال نحد هذا اللغه علاج يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصورون مال انت ومال انت قيام ايسا نغرط ودحبه وترين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون كوي ظلمك بدنا وحاوسنا لعذابك سكي قياما لكن بدن كود موغا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم كسبر نبي محمد الله عليه وسلم حكمك ربك انغاكو جن اوكو الهالينين كون تصبيح ساكم مهدي الله مركاتكي ومن الليل فسبح واذا بار النجوم هابنكا قاركيس الله اكبر الله اكبر ayyuha luhba ayda waxa ka qadanayna inuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam yahayawaniyada dadka waaniyada dadka ee uu sanahay in mid walaanow wax iska sheega siday gaaladu قال ذو الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا قرآن كي أولي يمسيحة أيه وغوري ما دين دعاية يبين دي بذن ويكفافيين لكن وحي أواضي وي وآيين إنه لي ما دين قرآن كأكله بل وحي وادي ويانين لا ماذ انت منصور ضاد بل وحي وادي ويانين لا امادان هل سولده تاسنا وحي كوتسيس حق ماذا النبينا صلى الله عليه وسلم يقرانك وليمي اياتها وحان كلو قادنا ان دقم ماذا قال الملحدين تا الا وين انكرسن قال الملحدين وحي قبل حتى عقل قوض اليك شقيسيان وحي گرا ہوں یا مخلوقات کے الٰہی ان اس کا ابور میں یدون ادنا ابورن یا ان یگ حسابورن یا ان اد کل ابورتے سبحانه وتعالى ابورتے حقیقت سوا حتہ مجرو وحسابوری وحس کا ابور می ا کون کا ربی با سحابك اللي رهد جبير بن مطعم وحويري رضي الله عنه وحان مغلي النبي صلى الله عليه وسلم أو سلاة مغرب خناية, خناية سورة طور مركوك علي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آيا قلبي جاي و و خو كو دوادي انو دولو آيا دهن و خان كلو قادن اين مد حدي غغالدا يا سدي اوغ سنتاجين وعيد ك يا غودق الله حق دي دياشه حبيبك إنو صلى الله عليه وسلم أركو قتل رسالة اللو سعدي بي الله وحوف رأي الله وحوف رأي إنو بدي أستبرك يتسبح ذا يتصلاب ذا وانا سيدا لقرب قفكستو مسلم ورسالة دا حبيبك إنو صلى الله عليه وسلم قدنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين